بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتا فعه الذكرى أم ما من استغنا فآت له تصدى وما عليك الا يزكا وأم ما من جاءك يسعى وهو يخشى فأن تعنه تلها كلا إنها تذكره.